ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد أرسله زائر رسلا قبلك فحاقد الذين سخروا منهم فحاقد الذين سخروا منهم ما كانوا به فكان عاقبة المكذبين قل لمن مات السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خطروا أنفسهم فهم كان في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أَعْلَىٰ رَبِّ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فاطر السماوات والأرض وهو يُطعِمُ وَلَا يُطعَمُ. قل إني أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَكْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قل إن قافٍ عطيت ربي عذاب يوم النّظيم، مَنْ يُطرَف عَنْهُ يَومَئذٍ فَقَدْ رَحِمَ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وَإِنْ يَمْتَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إلَّا هو وَإِمَّا يَمْسَسكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَانْقَعِ بَادَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيرُ